فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِنْ خِفْتُمْ فَسَجَّلًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَذَكُرُوا اللَّهَ كَمَا علمكم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ الله كما علمكم فلم تكونوا تعملون